ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركا اقوم الذين تدعون من دون الله اروني ما خلقوا من الارض ام لهم شرف في السماوات. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جاءو بنذير لا يكون اهدى من احدى الامم فلما جاءو بنذير ماذا بهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باغله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله ترديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا